إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا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 إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جذابا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 لا يتكلمون إلا من أذن لهم رحمان وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء أخذ إلى ربي ما أذا إن أذرنكم عذاب قريبا يوم ينظر المرء ما قزمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا